فإذا نقرفنا قور فذلك يوم إذين يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له ما لم وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهكه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر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 سأسليه سقر وما أدريك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إلَّا مَلَائِكَتَهُ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَوُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا فيما نأوا ولا يرتاب الذين نأووا الكتاب ولا يرتاب الذين نأووا الكتاب والمؤمنون ول يقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا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 إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شيئ منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنة الناتيتسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وقنا نخوض مع الخائضين وقنا نكذب بيوم الدين. حتى أتينا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم خمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل أمرهم منهم أن يبتأ صحفهم من الشر كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكير فما شاء ذكره وما يذكرون إلا إن شاء الله هو التقوى التقوي وأهل المغفرة